وَل نُطِيَو فِيكُم أحددًا أَبَدَ وَإِن قُوتِلتُم لَنَصًُا نَّكُم وَلهَّهُ يَشَد إهُم لَذِبون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 ذَلِكَ ذلك بأنهم قوم لا لَا 110. لا يقاتلونكم فِي إلا في قرى محصنة أو من وراء جذر 111. بأسهم بينهم شديد 112.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 قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا 119. وإن آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 110. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون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 تُلْقُونَ تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما مِنَ من الحق 122. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي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 119. إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون 110. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم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 كَمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَذَّأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغضاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ, حتى تؤمنوا بالله وحده إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَا أَسْتَوْفِرُ لَكَ لَأَسْتَوْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ 117. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم كَانَ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وَمَْ يَتََّبَ إِ اللهَّه هو الْ الغَنِيُ الحميد